والله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جننا تصد عن سبيل عَ قُل بِم فقُ عَ قُل بهِه سَ ل يَسقَظُون وَإلَ رأتَهُ تُجِبك جَسَم وَإِن يقُلُ تَسممَع لِقَونِهِم وَإِن يقُوا تَسممَ لِقَين وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحَصَّنُونَ نَعُوذُ بِخَزَرٍ قَتَلَغُوا اللهَ إِنَّمَا يَخْفَتُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّرُؤُسُكُمْ لَوَّرُؤُسُكُمْ رَأَيْتُمْ وَنَادَوْا مُوسَى أَمَلَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَيَغْفِرَ اللَّهُ يغفر إِنَّ اللَّهَ لله <تصفيق> يرون وانفقوا مما رزقناكم من قبر ان ياتي احدكم الموت من قبر ان قولا رب لولا اخرت لنا اجل القوم فاصدق فاصدق وان كن من الصالحين ولن اخر الله نفسا اذا جاءت বি আর